أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فَمَا له من مكرم إِنَّ الله يفعل مَا يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مطامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق